مِنْ فَصْلِ مَنَّاتِهِمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ مَرْحَمَ رَحِيمٌ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةً زُقُو فالمهل يومئذ في البطون فوىن الحمى صارت الزقون طعام الأثيم كالمهر يغني في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم لَقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ بِهِ تَنْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَ يَنْبَشُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ يَنْبَشُونَ النَّاسُ نِسَاءً وَاسْتَدْرَكُمْ مُتَقَابِلِينَ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ نَّعِيمٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاجِئَةٍ آمِنٍ إلا النعمة أونا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك كذلك هو الفوز العظيم فإن ما يستغله بشانك لعلهم يتذكرون فَمُتَقَبِّئ إِنَّهُ مُرْتَقِبٌ فَرْتَقِبْ إِنَّهُ الْمُرْتَقِبُ